ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشد ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلو أجلاً سَمَاءٌ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبون ருசல நி ஊசுலமுள்ளி அசல أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ குஷ்ரிக்கூநில பலு பலு அ كُنَّا نَدْعُو مِنْ قَبْدِ شَيْءٍ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَأْكُونٌ فِي الْأَرْضِ بِوَايِرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَدُخُولُ أَبْوَابِ جَنَّاتِ الْخَالِدِينَ فِيهَا سَلَامٌ ذمَّ الفوار المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق قم فإما نريانك بعض الذي نعيده أُونَة وَفَيْنكَ فَإِلَيْنَا